م ا ت ب النابلسي 「なあでだろう?<音楽>」 وباديه عليهم ظلالها و ن ز ل ت خ خفار ط و ب آ ا I don't know. What? What? 私たちはこの世を変えたことを知 f u n n o واكواب كانت قوالي وقوالي ومن فقه قد I'm f r e e ويسقون فيها <تصفيق> كاسا كان لذا ج ه ا ز ا جليلا عاي ويسقون في كاسا كان لها ج ه ا ز ا جبينا ويسقون فيها كا تن كان مها جوادا جريئا عنا الفيات تنما تلتزميا ويطوف عليهم ارسال مخلدون Uh, I'm sorry. Sure. <laughs> كنت في صبر واستغرق عاليهم ثياب سندس الخبز و ا ل ث م